فَرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم القاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أهدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله خبير بما تعملون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم أدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفعوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن كُنتُ قَرِضُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُم وَيُفْلِحُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ الْحَلِيمِ أَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ